وعجلت اليك ربي لترضى أشار جل وعلا في هذه الآية الكريمة إلى قصة مواعدته موسى أربعين ليلة وذهابه إلى الميقات واستعجاله إليه قبل قومه وذلك أنه لما وعده ربه وجعل له الميقات المذكور وأوصى أخاه هارون أن يخلفه في قومه استعجل إلى الميقات فقال له ربه وما أعجلك عن قومك الآية وهذه القصة التي أجملها هنا أشار لها في غير هذا الموضع كقوله في الأعراف ووعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك الآية. وفي هذه الآية سؤال معروف وهو أن جواب موسى ليس مطابقا للسؤال الذي سأله ربه لأن السؤال عن السبب الذي أعجله عن قومه والجواب لم يأتي مطابقا لذلك لأنه أجاب بقوله هم أولاء على أثري وعجلت إليك الآية وأجيب عن ذلك بأجوبة منها أن قوله هم أولاء على أثري يعني هم قريب وما تقدمتهم إلا بيسير يغتفر مثله فكعني لم أتقدمهم ولم أعجل عنهم لقرب ما بيني وبينهم ومنها أن الله جل وعلا لما خاطبه بقوله وما أعجلك عن قومك داخله من الهيبة والإجلال والتعظيم لله جل وعلا ما أذهله عن الجواب المطابق والله أعلم وقوله هم أولاء المد فيه لغة الحجازيين ورجحها ابن مالك في الخلاصة بقوله والمد اولى البيت ولغة التميميين أولاء بالقصر ويجوز دخول اللام على لغة التميميين في البعد ومنه قول الشاعر اولئك قومي لم يكونوا اشابه وهل يعظ الظليل الا اولئك واما على لغه الحجازيين بالمد فلا يجوز دخول اللام عليها قوله تعالى قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واظلهم السامري الظاهر أن الفتنة المذكورة هي عبادتهم العجل فهي فتنة إضلال كقوله إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وهذه الفتنة بعبادة العجل جاءت مبينه في آيات متعددة كقوله وواعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ونحو ذلك من الآيات قوله هنا فأظل لهم السامري أوضح كيفية إضلاله لهم في غير هذا الموضع كقوله واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار الى قوله اتخذوه وهم ظالمون اي اتخذوه الها وقد صنعه السامري لهم من حلي القبض فاضلهم بعبادته وقوله هنا فكذلك القى السامري فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي والسامري قيل اسمه هارون وقيل اسمه موسى بن ظفر وعن ابن عباس أنه من قوم كانوا يعبدون البقر وقيل كان رجلاً من القبض وكان جاراً لموسى آمن به وخرج معه وقيل كان عظيما من عظماء بني إسرائيل من قبيلة تعرف بالسامرة وهم معروفون بالشام قال سعيد بن جبير كان من أهل كرمان والفتنة أصلها في اللغة وضع الذهب في النار ليتبين اهو خالص أم زائف وقد أطلقت في القرآن إطلاقات متعددة منها الوضع في النار كقوله ثم هم على النار يفتنون أي يحرقون بها وقوله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات الآية أي أحرقوهم بنار الأخدود ومنها الاختبار وهو الأغلب في استعمال الفتنة كقوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة الآية وقوله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومنها نتيجة الاختبار إذا كانت سيئة ومن هنا أطلقت الفتنة على الشرك كقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقوله هنا فإنا قد فتنا قومك الآية ومنها الحجة كقوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أي لم تكن حجتهم وقوله تعالى في هذه الآية وأضلهم السامري أسند إضلالهم إليه لأنه هو الذي تسبب فيه بصياغته لهم العجل من حلي القبض ورميه عليه التراب الذي مسه حافر الفرس التي جاء عليها جبريل فجعله الله بسبب ذلك عجلا جسدا له خوار كما قال تعالى في هذه السورة الكريمة فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار وقال في الأعراف واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار الآية والخوار صوت البقر قال بعض العلماء جعل الله بقدرته ذلك الحلي المصوغ جسدا من لحم ودم وهذا هو ظاهر قوله عجلا جسدا وقال بعض العلماء لم تكن تلك الصورة لحما ولا دما ولكن إذا دخلت فيها الريح صوتت كخوار العجل قال المؤلف رحمه الله والأول أقرب لظاهر الآية والله تعالى قادر على أن يجعل الجماد لحما ودما كما جعل آدم لحما ودما وكان طينا بهذه اللفتة من المؤلف رحمه الله نأتي على نهاية هذا اللقاء أيها المستمعون الكرام آمل أن يتجدد بيننا وبينكم لقاءات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته